بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ولا تومن مما رزقناهم ينسقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم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 أصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تسدوا في الأرض قالوا إنما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 يجعلون أصابعهم فِي آذانهم من الصواعق عذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يصطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأكوا بسورة من مثله وادعوا شهدانا وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاسْتَغْفِرُوا لِتَنَوَّرَ وَالَّتِي وَقُولُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 وَمَا يُظْلَمُ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يوصل ويفسدون في الأرض.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 كافرين، وقلنا يا آدم سكن آت وزوجك الجنة، وقلنا منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا نِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ لَهُ بْطُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقُونَ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 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 32. 33. 33. 33. 33. 33. يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن فسكم وأنتم تثنون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأن إليه رجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 إذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم, فتوبوا إلى بارئكم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 وإذا نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنتم 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 اليوم الآخر وعمل صالح فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وَإِذَا خَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا ثُوَقَكُمُ الطُّرَقُ ذُو مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَزْقُ رُو مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لوها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لوها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك كَيُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ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 فَقُلْ نَظْرِفُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَاءَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوَبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشْجَعُ قَسْوَ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 فَتَوَكُمْ عُلَى أَيِّ يُقْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّضُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا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 وَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا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 ذا خلقون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا لا تعبدون الا الله وبالوالدين القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنًا وقولوا للناس حسنًا وأقيم الصلاة وأتُذكَّر ثم تَوَلَّيتم إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَتُومُ عَرِضُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ ذِي آلِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَتُمْ هَذَا أُولَئِكَ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ قُسَارَى وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 الكتاب تَّكْتابُ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّهُ كَانَ خَاضِعًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنزَلَ الرُّوحَ الْقُدُسَ عَلَيْهِ تكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عنج الله وقالوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ من قبل إنكم تُمُّمِنِينَ ولا خَدِجَ أَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن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 وقدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا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 الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه النبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يسرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ي وَدَّ عَلِيمٌ مَنِ اشْتَرَى مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسُّوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَاي لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يوج الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يغتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير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 تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم لَنكُم مِّن بَعْدِ ايمانِكُمْ فُتَّارٌ حَسَدًا مِّن عِنْدِ اَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّن عِنْدِ اَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ الله وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 يَقُولُونَ لَن يَدْخُلَ الجنة إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجره وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وذكر فيها اسمه وسعى في خرابها مَا ما كان لهم أن يبخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب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 اليهود ولن نصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله و الهدى ولا إن تبعت الذين اتيناهم الكتاب يتدبرونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم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 قال ومن زرية قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا وارزق كعي السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آننا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ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 ولقد اختفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها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 إِذْ رَجِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذْ قَالَ الْكُفَّارُ هُدًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِنَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا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 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا ضَعْوُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ ضَعْمٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا سَلَّمَ فِي كُم رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتَسْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاتَّقُونِ أَدْكُرْكُمْ وَشُكْرُ لِي وَلَا تَبْحُرُونَ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 ولنبلوا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ق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 وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ من بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ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 والخلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض بعد موتها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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تاب الذين تضعو من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب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 فكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدل مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبَعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ مَتَبَعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْحِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا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 فلا اسمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأتون يكونون في بطونهم إلا نار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين شر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 ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي رِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى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 لِيُفّ نُرْضِيكُمْ وَرَحْمَة فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للناس ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 سلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا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 اتقوا واتقوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَا فَرَضْ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ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 في الآخرة حسنات وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معه من الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت البينات بغيا بينهم فَهَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا لِمَا خَتَلَفوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ anta dohululul, jemm, natawala, maja ticum, ma salulla, dinawala, ujjam, kwa belikum, ma satkulba, se, تا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفخون قل ما وأنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثبهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الجنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصناح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم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 ؤلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هو لا تزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يقهر فإذا تطهرن فأكوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرش لكم فأتوا حرشكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وكسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تررس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الْتَلَقَّفَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَّاةُ يَتَرَبَّصْنَ بِعَنْفُسِهِمْ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وله النمس الذي عليه النبل المعروف ول الرجال عليه الند وجة والله عزيز الحكيم أطلق مرة فإن سكون بمعروف أو تسريح بإحسان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 وَإِذَا قَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَيْنَ كِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُو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 والوالدات يرضعن أولادهن حول يلكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف ور والدة بولدها ولا لَهُ له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أَرَادَ أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا ذناح عليهما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 مَا اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَ تُوَعِّدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فريضة، ومتعهنا على الموسع قدره، وعلى المقتير قدره متاع بالمعروف حقا على المحسين، وإن طلقتمهنا من قبل أن تمسوهن. فَرَضَ رَبُّكُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَحْوَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسقى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أميتم فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفن منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جُنَاحَ عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما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 قاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم له نبيهم Allah قد بعث لكم قالوا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 تبوط فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 فَأَرْضَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا لَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ الْأَبْيَعُ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 وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَعَّالٌ عَزِيزٌ حكيم. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ Wallahu yضاعf لمن يشاء Wallahu واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما منه ولا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 أيها الذين آملوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رآء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كَمَثَلِ صَخْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاضُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُفْقِهُونَ وَلَهُ مُبْتِغُ أَمْرَ بَطِلَ اللَّهِ وَتَسْبِيتَ مِنْ أَفْوَسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتِ عِبْرَبُو كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أَلا وَجَعَلَ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيرٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 يا أيها الذين آمنوا افقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا ولا تتمم مِنْهُ منه تفقون ولا سكون بأخذه لَهُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُقْتَلُ الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُقْتَلَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمها وإيا تخفوها وتؤهل الفقراء فهو خير لكم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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين في فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحافا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 فما جاءه موعظة من ربه فتخافله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا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 لا يأتوا بدليل إلى أجل مسمى فكتبو، واليكتب بينكم كاتب بالعبل، ولا يك كاتب أي يكتب كما علمه الله. فَالْيَكْتُبُ وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَقِي عَأْيِيٌّ مِنْ لَهُ فَالْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ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 وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا وَلَا تَسْأَمُونَ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كبيرا إلى أجله ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبا يعقل ولا يضر تكتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آفم قلبه والله بما تعملون عليم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 111. وَلَا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 112. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 113. عنا واغفر لنا